تبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ومن كتاب يعني شرح أعلام السنة المنشورة. فكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال. رقم مئة عند السؤال رقم مئة وهو ما هي معجزات الأنبياء ما هي معجزات الأنبياء قال في الجواب قال المعجزات هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة قال وهي إما حسية أي المعجزات إما حسية يعني يقصد إما حسية وإما معنوية قال وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك وإما معنوية تشاهد بالبصيره كمعجزة القرآن وقد اوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها قال فمن المحسوسات انشقاق القمر وحنين الجزع ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الذراع وتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبقى إلا ذكرها وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه <تصفيق> الحمد لله قال وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هذا السؤال هو موضوع حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى ما هي معجزات الأنبياء؟ بداية المعجزة في اللغة من العجز من العجز هي اسم فاعل مأخوذ من العجز ويراد بذلك يعني زوال القدرة على الاتيان بهذا الشيء أو بمثله أو نحو ذلك وأما المقصود به في المعاني الشرعية كما ذكر. في الجواب قال هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة المعجزة أمر خارق للعادة أمر غريب عن عادة ونواميس الحياة وغريب عن السنن أي أمر غريب عن السنن الكونية المعتادة في الناس يعني على سبيل المثال شق البحر لموسى عليه السلام هذا أمر يخالف نواميس السنن الكونية المعتادة بين الناس فهذا أمر خارق للعادة أي هذا الأمر خالف العادة وغيرها وخالفها بطريقة فجة ولذلك المعجزات لا تكون إلا للأنبياء لا تكون إلا للأنبياء لماذا لأنها يراد معها التحدي بخلاف الكرامة كما إذا اذا فالمعجزة أمر خارق للعادة خارج عن عادة وسنن يعني الناس وحياة الناس والسنن الكونية في الناس أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي وهذا فارق عظيم بين المعجزة والكرامة بين المعجزة والكرامة والكرامة هي الخارق للعادة على يد غير الأنبياء هي الكرامة هي الخارق للعاده على يد غير الأنبياء أو يكون لغير الأنبياء إذا المعجزة تكون للانبياء فقط الكرامة تكون لغير الأنبياء أي للصالحين فالكرامة أمر خارق للعاده أيضا يجريه الله عز وجل لمن يحبه من الصالحين إكراما لهذا الصالح وتثبيتا له ونصرة له كما أجر الله عز وجل كثيرا من الكرامات لكثير من الأولياء الصالحين من عباده المؤمنين المتقين وسنتعرض لمسألة الكرامة بعدما ننتهي من الكلام عن المعجزة فالمعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي لأن النبي يتحدى به المكذبين من قومه ولذلك كثرت المعجزات الحسية في الأمم السابقة أكثر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لامرين الأول كثرة التكذيب وقصوة القلوب فيهم كانت الأمم السابقة أكثر تكذيبا من الأمم التي أو أمةبعثة بعثه محمد صلى الله عليه وسلم فمحمد صلى الله عليه وسلم آمن به من الناس الكثير وآمن له صلى الله عليه وسلم وامن به في حياته الكثير أكثر مما كان للرسل والأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فكانت المعجزات الحسية في الأمم السابقة أكثر لكثرة التكذيب وضعف الإيمان في المؤمنين الذين يؤمنون بالرسول أو بالنبي كما هو الحال في بني إسرائيل كان هذا فيهم أي أمر التكذيب في الكفرة منهم ومن الفرائنة وكان الشك والتشكيك في المؤمنين منهم فكانوا يشككون ويشكون فيما جاء به الرسول موسى عليه السلام. ولذلك كثرت المعجزات الحسية ولذلك فهذا التكذيب بسببه كان ذلك وأما السبب الثاني كما ذكرنا فهو قلة الأنصار أما السبب الثاني فهو قلة الأنصار لأن الأنبياء قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل فيهم النصير قل فيهم النصير أو قل منهم النصير ولذلك احتاج النبي إلى كثرة المعجزات لأجل أن يجلب إليه بعض من يؤمن به بهذه المعجزات الحسية الكثيرة التي كانت في الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم فالمعجزة أمر خارق للعاد مقرون بالتحدي كما ذكرنا وهذا فارق عظيم كبير بين المعجزة وبين الكرامة ولذلك إذا جاء النبي بالمعجزة اعلنها ربما قبل أن تحدث لأنه يوحى إليه بأمر المعجزة قبل أن تحدث فيخبر بها ويقول سأفعل لكم كذا سأتيكم بآية س... سيكون الآن كذا سيخرج لكم كذا كما سياتي إن شاء الله في الكلام كما كان من امر ناقه صالح وكما كان من أمر وعيد موسى عليه السلام للفراعنة بأنه سيكون فيهم وسيكون فيهم من النكال والعذاب وقد حدث وغير ذلك فهذا مما أعطاه الله عز وجل للأنبياء تحديا لاقوامهم وهذا كما نكرر فارق عظيم بين المعجزة والكرامه. لأن الصوفيه الصوفية خلطوا بين هذا وذاك، وجعلوا الكرامة التي هي للولي مع تفصيل طبعا في اعتقادهم في ذلك وهو مليء بالكلام والنقد لما هم عليه في ذلك جعلوا الكرامة ايضا للتحدي جعلوا الكرامة للتحدي حتى وصل الامر عند كثير من جهلائهم الى انهم صاروا يتخذون من الألعاب والحركات ما يوهمون الناس أنه كرامة وأنهم يتحدون الناس به كالذين يجرون بعض الأشكال والأحوال التي تدل على تلبس بالجن والشياطين كحاله بعضهم إذا وضع ما يسمى بالسيخ في أذنه هذه ويخرج من الأذن الأخرى يتحدى به الناس أنه صاحب كرام أو كحاله بعضهم أنه يدخل في النار ولا يحترق يتحدى به الناس على أن هذه كرامه له وهذا جهل لأن الكرامة لا يقال معها هذا فالمعجزة هي التي يكون معها التحدي أما الكرامة فيتكون للرجل الصالح يجعلها الله عز وجل له تثبيتا ونصرة تثبيتا له هو هو الذي يحتاج التثبيت بهذه الكرامة يثبته الله بهذه الكرامة يوم الولي إذا وجد هذا المظهر من مظاهر الكرامة أجراه الله عليه يحمد الله تعالى ويطمئن قلبه ويثبت والأولياء لا يحدثون بذلك إلا للحاجة والضرورة يعني الصالحون الذين ربما جرت لهم بعض الكرامات تراهم لا يحدثون بذلك إلا عند الحاجة والضرورة ولذلك الذين يعتقدون من الصوفية الجهلة أن الكرامة التي يظنونها يراد بها كذلك التحدي هذا جهل لأن الكرامة يراد منها تثبيت الولي أما المعجزة فيراد بها تثبيت أتباع النبي تثبيت أتباع النبي وتحدي القوم المكذبين للنبي ولذلك يجري الله له هذه المعجزات أما الولي الذي تجرى على يده الكرامة فهذا يثبت بهذه الكرامه ولذلك الذي يقول أنا أتحدى بكذا هذا دعي وليس ولي هذا كذاب مفتر وليس ولي ولذلك وقع الصوفية في ذلك وشرد حتى ذكروا من الكرامات الخرافات والعياذ الله وكتاب طبقات الشعران للصوفية مليء بهذه الخرافات وكتبوها ودونوها من غير استحياء حتى يكتب حتى يكتب هذا الشعران في هذه الطبقات يعني يذكر فيها أئمة الصفية وأعلام الصفية ويذكر من كراماتهم وأحولهم حتى يذكر أن من كرامة أو من كرامات أحد الأولياء الصفية الذين ترجم لهم يقول كان من كرامات سيدي فلان ويذكره أنه كان يتشكل على هيئات كثيرة لحيوانات متعددة فتدخل عليه يوما تجده فيلا ويوما آخر تجده أسدا ويوما آخر تجده كذا وهكذا هذا الكلام ذكروه في كتبهم على أن ذلك كرامه ولياذ بالله بل بعضهم لم يستحي أن يذكر ما يكون فيه ضاحك وسخرية من حالهم ولا حول ولا قوه إلا بالله حتى يقول كان ومن كرامات سيدي فلان أنه كان إذا أراد الرجل من العجم أو الرجل من العرب أن يتعلم الآخر لغة الآخر الواحد لغة الآخر جاء عند سيدي فلان فتفل في فمه فنطق باللغة الأخرى ده مدرسين اللغات يخضوا أجازة تف وحدة تخلص الموضوع فانظر هذه كرامة من الكرامات التي يذكرونها ويعني هذا الكتاب مليء بمثل هذه الخرافات حتى ذكروا من كرامات بعضهم أنه كان يصعد المنبر عاريا عاريا وكان يقول أسمعكم ضرطة سيدي فلان انظر هذا خبل وحكوا, وحكوا ذلك على أنه من الكرامات عندهم وعلى جهة أخرى كذبت المعتزلة بالكرامه ولم يثبتوا الكرامة وقالوا أن الكرامة لو أثبتناها لاختلط ذلك على الناس في المعجزة في أمر المعجزة فربما لا يصدق الناس الأنبياء فلا يثبتون الكرامة لماذا؟ لأن الكرامة أيضا أمر خارق للعادة لكن الفارق أن المعجزة مقرونة بالتحدي أما الكرامة فهي تثبيت للولي وإكراما له على صلاحه وهذا هو الفارق ومع ذلك المعتزلة كذبوا بالكرامة وقالوا لا نثبت الكرام، وصادموا الكتاب والسنة صادموا الكتاب والسنة فقد جاء في الكتاب والسنة ما يدل على هذه الكرامات من أعظم ما يدل على هذه الكرامات أمر مريم عليها السلام وما كان من أمرها قال الله عز وجل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فكان الرزق يأتيها كرامه وقال الله عز وجل في حقها وهزي اليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جديد فامرأة ضعيفة في حال يعني, يعني نفاس ونحو ذلك تهز نخلة كاملة لا يقدر على فعل ذلك الرجال الكثير فتفعل فتساقط الرطب إليها وهذه كرامة وغير ذلك أيضا مما يعني نذكره في امر الكرامة ولكن أيضا نرجئ تفصيل الكلام عن الكرامة حتى ننتهي من الكلام عن المعجزة قال المعجزات هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة وهي إما حسية وهي إما حسية يعني أمر محسوس يشاهد ويسمع قال تشاهد بالبصر أو تسمع قال كخروج الناقة من الصخرة كخروج الناقة من الصخرة هذه معجزة كانت على يد نبي من الأنبياء صالح عليه السلام وتحدى بها قومه عليه السلام فإنهم لما جاءهم قالوا إنما أنت من المسحر ما أنت إلا بشر مثلنا فات بايه ان كنت من الصادقين فكانت الايه كما هي القصه الطويله في قصه نبي الله صالح هي الناقه وكان من امرها ما كان الى اخر ما جاء في تفصيل ذلك فهذه معجزه ان تخرج ناقه من صخره كما قالوا لهم ان تخرج ناقه من صخره انظر وخرجت الناقة من الصخرة ومع ذلك كذبوا فكانت هذه معجزة حسية عظيمة قال وانقلاب العصا حية يعني كما ذكرنا انقلاب عصا موسى عليه السلام إلى حية فهذه معجزة من المعجزات كما حق الله عز وجل ذلك في القرآن في مواضع كثيرة من ذلك قول الله تعالى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 إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى فانقلبت عصا موسى عليه السلام الى حيه تحديا لهؤلاء القوم المكذبين انقلبت حيه فهذه ايضا معجزه كانت لنبي من الانبياء قال وكلام الجمادات ونحو ذلك كلام الجمادات كما حصل من كثير من هذه الأمثلة في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل كلام بعض العجماوات من الحيوان أي أنه تكلم كذلك من العجماوات من تكلم لأجل إثغار وإثبات نبوة نبي من الأنبياء كما حدث في الذئب الذي أخبر الراعي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكما حدث من شكوى البعير للنبي صلى الله عليه وسلم البعير الذي كلم النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائط رجل من المسلمين فوجد بعيرا هزيلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا البعير وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم حال البعير وعلم أنه لا يعني يراعى هذا البعير في المأكل ونحو ذلك فشكى له البعير قسوة صاحبه فكان ما كان من كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وكما يعني ذكرنا أن المعجزات منها حسي ومنها معنوي ومن المعجزات الحسية كثير حصل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني نذكر منها كعناوين الإسراء والمعراج هذه من المعجزات الحسية العظيمة فقد اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء وعرج به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس وهذه معجزة حسية لم يعرف مثلها في التاريخ كذلك أيضا كما كان من أمر إبرائه صلى الله عليه وسلم للمرضى فكان صلى الله عليه وسلم يبرئ المرضى صلوات الله وسلامه عليه بإذن الله كما حدث مع قتادة بن النعمان ومع علي بن أبي طالب رضوان الله عليهما ومع غيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم، فعلى سبيل المثال علي رضي الله عنه ليلة فتح خيبر كان قد أصيب برمد في عينيه، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم أو بسق النبي صلى الله عليه وسلم وتفل في عينيه، فكانت أحسن ما كان. وغير ذلك من مثل هذه الأمثلة وكذلك أيضا من هذه المعجزات الحسية أيضا كلام الجزع وحنين الجزع وبكاء الجزع وتكليم النبي صلى الله عليه وسلم له ومعالجة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الموقف إذ أنه يسمع حنين الجزع وبكاء الجزع ويسمع أنينه وشكواه فينزل فيمسح عليه صلى الله عليه وسلم ويسمع الصحابة أنينه كذلك وهذه معجزة حسية أيضا ومن ذلك أيضا انقياد الشجر للنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مشهد ومن هذه المشاهد يوم أن جاء صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فانحاز إلى مكان فاستشعر أنه ربما يكشف فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم شجرة في آخر الوادي فأشار إليها أن تقاربي فجاءت الشجرة تسعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى انحنت على النبي صلى الله عليه وسلم وظللته حتى قضى حاجته ثم رجعت إلى مكانها وكذلك أيضا من هذه المعجزات تسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال لقد كان حجر في مكة يسلم علي كلما رحت أو جئت أو ذهبت أو جئت أو كما قال صلى الله عليه وسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وكتسبيح الحصى في يده صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا من هذه المعجزات ما كان من شكوى البعير كما ذكرنا قال في الجواب قال فمن المحسوسات أيضا من هذه المعجزات يعني الحسين قال انشقاق القمر وحنين الجذع ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم وكلام الذراع وتسبيح الطعام كلام الذراع يعني الذراع المسمومة التي كان اليهود قد حشوها بالسم لما دعوا النبي صلى الله عليه وسلم على طعام أو إلى طعام فتكلمت الذراع وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة وهذه معجزة وتسبيح الطعام حتى سمعه الصحابة رضي الله عنهم أي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحه قال ولكنها كغيرها من المعجزات من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه قال إنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن أعظم معجزة في معجزات الأنبياء عموما ولذلك هي أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إذن فالمعجزه أمر خارق للعادة يعني يعجز البشر على أن يأتوا مثله إلا بمدد من الله عز وجل فهو أمر خارق للعاد مقرون بالتحدي يتحدى النبي به قومه المكذبين سالم عن المعارضة أي أنه ليس فيه شك وليس فيه تخيل وليس فيه سحر أو ليس فيه تخيل أو أمر كذب أو خدعة أو نحو ذلك لا بل أمر المعجزة أمر سالم عند المعارضة لا شك فيه ولا طعن فيه ولذلك يقف عند ذلك الخصوم في حالة عجز أمام هذه المعجزة وأما الكرامة كما ذكرنا فالكرامة هي الخوارق لغير الأنبياء الخوارق من العادات لغير الأنبياء يجعلها الله عز وجل لهؤلاء الأولياء نصرة لهم وتثبيتا لهم وكذلك تأييدا لما هم عليه من المنهج والدين والطريقة ولذلك كان شرط الكرامة أن تكون على ولي مستقيم أي تكون على مؤمن مستقيم لأن الولي هو الحبيب هو القريب هو الموالي فالولي هو الموالي لله الحبيب القريب لله فيجري الله له الكرام أما من كان على خلاف ذلك من جريان المعاصي والذنوب والبذع والمخالفات فهذا أبعد ما يكون عن مسألة الكرامة ولذلك فالكرامة تكون للولي أي للحبيب القريب المقيم للدين الموالي لله سبحانه وتعالى فيجعل الله له هذه الكرامة بخلاف ما عليه الصوفية الجهلة الذين يعتبرون الكرامة أو يعتقدون الكرامة في أصحاب القبور والأضرحة ويعني أئمتهم ونحو ذلك كما هو الحال أيضا عند الشيعة الرافضة فهذا كله من ضلالهم أما الولي فهو الذي يوالي الله, يوالي الله عز وجل كما قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ولذلك يقول شيخ الإسلام كل مؤمن تقي هو لله ولي إذا الإيمان والتقوى أول شرط في صفة الولي أو هي الشروط في صفة الولي ولذلك فإن الولاء وإن الكرامة تكون لمن اتصف بذلك وكما ذكرنا فقد أنكر المعتزلة الكرامة وادعوا أن ذلك يختلط ويتلبس على الناس بمعجزات الأنبياء فيكذبون بالكرام وهذا باطل لأن القرآن والسنة أثبت الكرامة وجاء في القرآن والسنة ما يدل على ذلك فمن ذلك كما ذكرنا أمر مريم عليه السلام ومن ذلك أيضا أمر أصحاب الكهف فقد أجر الله عز وجل عليهم من الكرامة ما أجرى بما يخالف سنن الكون فقد ناموا في الكهف ثلاثة مئة سنين وازدادوا تسعة وهذه كرامة أنهم ماتوا كل هذه المدة وقاموا بعد ذلك أحياء إكراما لهم حتى قال الله عز وجل في شأنهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم فهذا الربط كرامة لهم ومع ما أجر الله عليهم من الكرامة الحسية بنومهم هذه المدة وكذلك أيضا من هذه الكرامات ما كان لبعض الأولياء على مر الزمن كما كان مثلا من أمر تنبيه عمر رضي الله عنه لجيش من جيوش المسلمين كان قد أرسله وهذا الحديث أو هذه الرواحة سنها بعض اهل العلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد أخرج جيشا يقاتل الروم في أعالي الشام فلما كانت المعركة انهزم جيش المسلمين في أول المعركة فجعل عمر ينادي والله عز وجل قد أراه المعركة وهو على المنبر فجعل ينادي قائد جيشه وكان رجلا يدعى سارية فقال يا ساريه الجبل يا سارية الجبل يناديه أن ينحاز إلى الجبل. قال بعض من الجيش لما رجعوا قالوا لقد سمعنا هاتفا يهتف أثناء المعركة ينادي يا سارية الجبل فلما انحزنا إلى الجبل كان النصر لنا وكان المسلمون في المدينة قد سمع عمر وهو ينادي. ويقول يا سارية الجبل، فهذه من الكرامات التي أجرها الله عز وجل، بل عمر له من الكرامات ما هو أعظم من ذلك، فهو الملهم رضي الله عنه أجر الله له من الكرامة ما أجر رضي الله عنه من إكرامه في مسألة نزول القرآن في أكثر من موضع موافقا لكلام عمر رضي الله عنه، ومن ذلك ايضا أي من الكرامات. ما كان من أمر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعى سفينة وذلك لأنه كان يكثر حمل المتاع لإخوانه في السفر فسموه سفينة السفر فبينما هم في غزو أو حرب أو جيش تخلف عن الجيش إما بأسر وإما بأنه ضل الطريق فلما حصل له ذلك فإذا بأسد يخرج له في الصحراء فلما رآه الصحابي رضي الله عنه قال يا أبا الحارث وهو اسم الأسماء الأسد قال يا أبا الحارث ألا تعرفني أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له وقال كان من أمري كيت وكيت وكيت يعني أنا تخلفت أو أنا أسرت أو نحو ذلك فما كان من الأسد إلا أن صار يمشي إلى جواره حتى خرج به إلى أول الطريق وهذه كرامه أجراها الله عز وجل لهذا الرجل الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعني هذا الباب فيه من بالكثير من حكايات يعني الصالحين وأصحاب الكرامات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم وإلى يومنا هذا يجري الله عز وجل من الكرامة ما يجري على أيدي بعض الصالحين تأييد لهم وتثبيتا لهم ونصرة لطريقتهم ولذلك إذا أردت أن تثبت كرامة الإنسان فانظر إليه طريقته التي هو عليها ولذلك كان الأمة يقولون للناس إذا جاءوا إليهم يقولون إن فلانا يمشي في الهواء أو يطير في الهواء أو يمشي على الماء يقولون لا نثبت الكرامة حتى تعرضوا لنا عمله على الكتاب والسنة تعرضوا لنا عمله على الكتاب والسنة ولذلك نختم بكلمة أحد السلف رضوان الله عليهم يقول الاستقامة أعظم كرامة إن كثيرا من الناس ربما يطلب الكرامة لكن الاستقامة أعظم كرامة يكرمك الله بها ان استقمت على طريقه فهذه أعظم كرامة يقول كن طالبا للاستقامه لا طالبا للكرامة فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامه ولذلك فمعجزات الأنبياء أمر خارق للعادة والكرامه أمر خارق للعاده لكن الفارق أن المعجزات يتحدى بها الأنبياء اقوامهم أما الكرامات فالولي يتكتمها إخلاصا لله عز وجل لماذا لأنه جعل له ذلك تثبيتا وإكراما له وتأييدا لطريقته في التباعي نبيه الذي هو على دينه نقف على هذا القدر وننتقل الى كتاب منهج السالكين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم